فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ بِالْمَوْعِ وَالْعُلُوبِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فماكث غير بعيدٍ فقال أحط بما لم تحط به فقال أحط بما لم تحط به واجت كمن سبئ يقين <تصفيق> إني وجدت رأت تملكهم وأوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم <تصفيق> وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الش شيطان وأعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلا يسجدون لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سَنَنظُرُ أَصْدَقُ تَمْكُنْتَ مِنَ الْكَادِبِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَهَفَ فَالْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ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 فَلَمَّا جَاءَ سُنِي مَالٌ قَالَ أَتُمِدُونَ بِمَالٍ فَمَا أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَكُونَ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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ وَلَا يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ أَلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتِنُونَ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 فانظر كيف كان عاقبه مكرهم اننا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لاايه لقوم يعلمون وان جينا الذين امنوا وكانوا يتقون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 بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم, ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟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 يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَرجًا مِّن مَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّزْعَمُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا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 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ